فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لو لا أنزل إليه, ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا. تبارك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا